ay hey, hey. سيني ترى صفو صدر انفصدرا بالهوى الخلاق متعطشين الى الفداء بلحظه وكذا تكون حقيقه العشاق فِي مَسْرَحِ الشَّمْسِ اسْطَفَغْتُمْ بِالسَّنَا وَاثَرْتُمُ الذِّكْرَى مِنَ الْأَعْمَاقِ وَتُمَثِّلُونَ الطَّفَّيَا بِجَلَالِهَا وَجَمَالِهَا Quan وذا المهرا ما كانت تمثيلا يؤدى برا فهو ان كان سلطان الاخلاق اذ ان ما اديتمه مظلد والذكريات زانة الأشواق والحق أن تبقى الحقيقة حرة منسابة كالمنبع الرقراط في كل جرح في الحسين مساجد صلى بها العرفان ذات قراقيا ولم تزل, ولم تزل تلتف حول دوائر الأعناق وهنا هنا العباس منفتح على زمن الخلود في قلبه الخفاقي يتوحد الهدف النبيل بكربلا كتمازج الألوان في الأحداقي فالحر عودته بمركبه توبتك جنون يا بس لحظه الاشراق وتظل عاشوراء في ازماننا تمتد ذكراها بغير نطاقي